بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتاً يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة سر يره